بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى بعد قال المراد رحمه الله تعالى الباب الأول في الأحادي أي في ذكر الحروف في ذكر في ذكر ما كان من الحروف في الأحادي من يذكر الحروف الأحادية ومن حفظها يقول له مثلا الباء والكاف والشين والفاء من, من يسردها سردا يسردها من يسردها يتذكر الكلمة ويسرد حروفها حاء كاف شين سين هند واللام، والنون والميم وسا ولام الميم الواو والنون والطاء والياء والهاء والالف والياء والهاء الاخر قلنا بعضهم لم يذكروا الشين لانها ماذا في لغهين نادرة لغة نادرة وخاصة وقليلة قال قال الأول الهمزة الأول همزة قال حرف مهمل يكون الاستفهام الاستفهام لغة طلب الإفهام هذا الاستفهام لغة طلب الإفهام والذي يقول طلب الفهم أصاب أو أخطأ أخطأ إن الفهم ما هو الفهم أمر ذهني حصول المعرفة حصول المعرفة وانكشاف اللبس في الذهن هذا الفهم فكونك تطلب الفهم كيف تطلب شيء داخل العقل الذي يقول استفهام طلب الفهم خطأ الاستفهام طلب الافهام طلب الافهام الافهام, الافهام, الافهام امر خارجي امر خارجي الافهام يعني إعلام بالفهم إعلام وإشعار بالفهم قالوا الصلاة ان طلب الافهام بشيء من أدوات الاستفهام الخاصة طيب أدوات الاستفهام عددها 11 عشرة أداة الهمزة وهل ومن وما متى وأين وأين وأن وكيف وكم وأين أدواته 11 أداء الهمزة وحل ومن وما ومتى ومن وما ومتى وأيان وأين وأنا. وأنا وكيف وكم وكيف وكم واين وَأَيُّنْ وَأَيُّنْ وَأَيُّنْ هذه أدوات ماذا؟ أدوات الاستفهام الهمزة و وهذه المقصودة بالدراسة حروف المعاني الهمزة و وأيضا هل تدرس الاحرف الثنائيه ومن وما ومتى ومن وما متى وايان واينا وان اوكي فخم واين واين طاله الهمزه حرف المهمل ما معنى مهمل عاطل لا يعمل عاطل لا يعمل عاطل لا يعمل ولا يكون حرف المهمل يكون الاستفهام والنداء. إذن الهمزة حرف معنا في موضعين الموضع الأول الاستفهام الموضع الثاني النداء. قال وما على هذين وما على هذين القسمين من أقسام الهمزة فليس من حروف المعاني ما على هذا القسمين لا يعتبر من ماذا من احرف المعاني اصلا ادخل في حروف الابدال قال وفليس من حروف المعاني قال فاما الهمزه فاما همزه الاستفهام هذه الاولى هذه الاولى همزه الاستفهام فاما هذا الاستفهام فهي حرف مشترك ما معنى حرف مشترك يدخل على الجمله الاسميه وعلى الجمله الفعليه يدخل على الاثنين حرف مشترك يدخلوا على الأسماء والأفعال هذا توضيح جملة تفسيرية لما قبلها يدخلوا على الأسماء والأفعال لطلبي تصديق نحو أزيد قائم أو تصور أزيد عندك أم عمر ما معنى التصديق التصديق هو السؤال عن إدراك النسبة السؤال عن حكم أزيد قائم أزيد قائم هذا سؤال عن من عن حكم يعني هل حكم القيام ثابت لزيد فالنسبة هي ماذا الحكم السؤال عن إدراك النسبة ما هي النسبة؟ الحكم الحكم سلبا أو, أو إيجابا حكم أزيد قائم هنا استفهمنا بمن؟ بالهمزة لطلب لطلب التصديق لطلب التصديق أزيد قائم؟ الثاني التصور التصور قال نحو أزيد عندك أم عمر ازيد عندك أم عمر هذا ماذا يسمى تصور ازيد عندك أم عمر بالنسبة للحكم معلوم عند السائل أزيد عندك أم عمر السائل يعلم الحكم ما هو الحكم وجود شخص عندك وجود شخص عندك هو يعلمه أزيد عندك أم عمر يعني يعرف أن عندك شخص والتصور السؤال فيه عن من عن إدراك المفرد السؤال عن تعيين الذات السؤال تعيين الذات يعني تماما يعني يقول أزيد عندك أم عمر التصور هو السؤال عن إدراك المفرد. أزيد عندك أم عمر بالنسبة لصفة العندية ثابتة عند السائل ما هي صفة العندية يعلم وشو رجل عندك لكن لا يعلم عين هذا الرجل هل هذا المفرد وهذه الذات الموجودة عندك هي ذات زيد أو هذا الرجل وهذا المفرد وهذه الذات الموجودة عندك هي ذات عمر يسأل عن الذات فلذلك بماذا يجاب بالتعيين تعيين واحد هنا لا يجاب بنعم ولا يجاب بلا ولا يجاب بما يراد في السؤال إنسان قلت له أسيد عندك أم عمرا قال أحدهما سبحان ربي يعني على الجواب المراد للسؤال لا يحصل به حلا لا يحصل به حلا للمسألة إن أردناه حل للمسألة لا يقع أزيدا عندك أم عمر قال أحدهما سبحان الله أنا أعلم أن أحدهما موجود هذا سؤالي أنا اريد ماذا التعيين تعيده تقول لي مثلا زيد اذا ما قلتني عن سؤالي او ان تقول مثلا عندي عمرو جبتني عن سؤالي اما تقول نعم لا يكفي نعم نعم, نعم على ماذا نعم اما قلت لك أزيد عندك قل لي نعم نعم معناها أكرر السؤال أزيدا عندك خلي لا لا ماذا ما سألتك عن يعني عن إثبات أو عن نفي لا أنا سألت سؤال تصوري ما معنى سؤال تصوري سؤال يسأل عن المفرد يسأل عن ذات لا تعين هذه الذات لي هذا هو يقول لي نعم أو يقول لي لا أو يقول لي إيش أحدهما وهذه أحدهم مضحكة أصبح جواب ماذا يساوي جواب يساوي السؤال في المعنى شيء عجيب جدا أحدهم لكن لا يقابل تعيين تعيين وتساويها هل في طلب التصديق الموجب لا غير إذن هل تساوي الهمزة في أي شيء طلب التصديق طيب أدوات الاستفهام من حيث التصور والتصديق ثلاثة أقسام أو قل بمعنى آخر الأغراض العلمية لأدوات الاستفهام ثلاثة ثلاثة ما هو الغرض العلمي من ادوات الاستفهام إما التصور وإما التصديق أو أو ماذا إما التصور وحده أو التصديق وحده أو التصور والتصديق فكم الاغراض إذن ثلاثة الغرض العلمي العام لأدوات الاستفهام طلب التصور إلا في اداتين جميع أدوات الاستفهام ماذا تفيد؟ طلب التصور إلا في اداتين وهما الهمزة وحل فالغرض العلمي من هل يطلب بها التصديق فقط. ما معنى التصديق يا اخوه السؤال عن ماذا؟ عن إدراك النسبة. السؤال عن حكم. عن حكم. والغرض من الهمزة يطلب بها الغرض العلمي من الهمزه يطلب بها التصديق والتصور اذا ادوات الاستفهام من حيث التصديق والتصور ثلاثه ما يطلب به التصور وحده جميع ادوات الاستفهام ما يطلب به التصديق وحده هل ما يطلب به التصديق والتصور على السواء الهمزه الفرق بين الهمزه وهل من وجهين الفرق بين الهمزه وهل من وجهين الاول جواز ذكر المعادل في التصور ازيد عندك ام عمرو اتي بام وام هذه ماذا تفيد تفيد التعادل أزيد عندك أم عمر فوجود عمر يعادل وجود من يعادل وجود زيد وهذه أم تسمى أم المعادله أي ذكر شيء بعدها يعادل ما قبلها يعني باختصار يعني ذكر ذكر قبلها ذات وبعدها ذات هذه الذات الاولى الذات الأولى تساوي الذات الثانية وتعادلها في أي قضيه قضيه الوجود الوجود عند المخاطب ازيد عندك ام عمرو فما يعني ذكر الجواز ذكر المعادل في التصور وامتناعه في التصديق فتقول اراكبا اراك ابن جئتا اما شيئا هذا طلب ماذا طلب التصور اراك ابن جئتا اما يعني مجيء زيد هذا ثابت المخاطب يعلم أنك جئت تماما الحكم عندهم معروف حصول المجي وهو الحكم معروف عنده لكن يسأل عن ماذا يسأل عن ماذا عن التصور يسأل عن المفرد ما هو المفرد الحال الأول أو الحال الثاني حال الركوم او حال المشي قال ولا تقول هل طلع النهار ام لم يطلع ما يصح تذكر معادل بعد ايش بعد هل بعد التصديق ان التصديق هو سؤال علما عن, عن حكم اصلا سؤال عن حكم قال لي إمكان الجواب بالسلب او بالإيجاب. لا لي إمكان الجواب بالسلب أو ما يحتاج تقول أمنا ما يطلع. ما يحتاج هذا. هل طلع النهار ماذا يجاب؟ إما أن يجاب بالسلب يعني بالنفي. نعم. نعم طلع النهار. أو يجاب بعيش. يعني عفوا يجاب بالايجاب هو الاثبات نعم طلع النهار او يجاب بالسلب هو النفي لم يطلع النهار ما طلع النهار فلا تحتاج ان نذكر بعدها أم لا يصح ان يقال هل طلع النهار ام لم يطلع هذه لم يطلع لا تحذف او لم يطلع هذه تحذف هذا الفرق الاول الفرق الثاني أن همزة التصور يليها ويتبعها المسؤول عنه مباشرة أماشيا أراكبا قئت أماشيا أراكبا هنا سؤال عن حال أزيد عندك ام عمرو سؤال عن ذات مباشرة قال ان همزة تصور إليه المسؤول عنه مسنداً كان أو مسنداً إليه او كان أو مسنداً إليه أو فضله أو فضله مثل أراكباً قيتا اما شيء الحال ما هو الحال من أي قسم من الفضلات ما لا يستفع لما فعله مبتدأ ولا خضل طيب من أحكام هل أن أن لا من أحكام هل الحكم الأول لا تدخل هل على النفي لا تدخل هل على النهي هذا الحكم الأول والهمزة تدخل على النفي تدخل على النفي على كل نخذ فكره هذه احكام هل والهمزة بعكسها تماما لا تدخل هل على النهي فلا يقال هل لم يفهم حكم الاول حكم الثاني لا تدخل هل على المضارع الحالي المضارع الحالي اي المضارع الحالي النسبه الى عيش ليس ضد المر وإنما نسبة إلى زمن الحال، إلى زمن الحاضر، زمن التكلم. قال لا تدخل هل على المضارع الحالي فلا يقال هل تحتقر زيدا وهو شجاع هل تحتقر زيدا وهو شجاع طيب الحكم الثالث لا تدخل هل على أن لا تدخل هل على أن فلا يقال هل إنك يوسف هل إنك يوسف إن يوسف لا ينون إلا في الشعب هل أنك هل أنك يوسف هل إنك يوسف لا تدخل على أن لا على أن الحكم الرابع هل لا تدخل على السر هل إن قمتم هل إن قمتم فلا يقال هل إن قمتم ماذا الرابع لا تدخل آل على الشر الرابع لا تدخل على الشرط فلا يقال هل إن قمتم الثالث أعيده لكم لا تدخل هل على أن ولا على إن هل أنك يوسف هل إنك يوسف يوسف عفوا يسر ظم واحده لا ينون له الشعر طيب الخامس هل لا تدخل على اسم بعده فعل هل لا تدخل على اسم بعده فعل هل مدرسا منا واحدا نسمع نصحه هل مدرسا منا واحدا نسمع نصحه؟ هل لا يقال هذا طيب السادس هل لا تدخل على حرف العطف فلا يقال هل أو يهلك فلا يقال هل أو يهلك لا تدخل على حرف العطف فلا يقال هل أو يهلك هل أم يهلك إلى آخر هل ويهلك لا تدخل على أي حرف عطف هل طيب السابع هل السابع لا تستفهم بهل إلا عن الجملة في الإثبات لا, تست... لا تستعمل هل لا تستفهم بهل إلا عن الجملة في الإثبات أي لا تستفهم بها عن فيها وهذا هو معنى معنى الحكم الأول هذا الحكم السابع هو معنى الحكم الأول تمام لكن ذكروا وإلا هو معنى الحكم الأول تماما الذي ذكرناه طيب الحكم السابع الحكم الثامن أكثر دخولها على الأفعال هل أكثر دخولها على الأفعال بل إذا وجد فعل في الجملة هل لا تريد الفعل إلا بعدها هل هذه إذا رات فعل لا ترضى أن تفارقه ابدا لا ترضى أن تفارقه ابدا لا ترضى أن تفارق الفعل أكثر دخولها على الأفعال وإذا قلت هل زيد عندك في البيت هذا نادرا قليلا حتى نظمها بعضهم نظمها بعضهم في بيت فقال كهل كهل إذا ما رأت فعلا بحيزها حنت إليه ولم ترضى بفرقته هاي ذكر قضية ذكر بيت شعري شيء من نبيته الهوس ثم ذكر شيء من هذا البيت الاول فيه شيم الغزل اللي قال مليحه عشقت ظبيا حوى حورا فمذ سعت فورا لخدمته ثم قال كهل اذا ما رات فعلا بحيزها حنت اليه ولم ترضى بهرقته نيقل هذه هل اذا وجدت الفعل لا ترضى يكون الا بعدها بجانبها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 اذا دخلت على الفعل المضارع تعينه لمن للاستقبال لفهي ترادف يعني هي مثل السين السين تعين المضارع للاستقبال وهل تعين المضارع للاستقبال طيب واحكام الهمزه عكسها عكس هل في التسعه هذه التسعه الموجوده لهل الهمزه عكسها كلها طيب ومما اننا ذكرنا يعني معاني هل والهمزة اذكر لكم بقيه معاني ادوات الاستفهام اختصارا اذكرها لكم اختصارا من اجل اكتمال موضوع بحث اكتمال البحث طيب ما تأتي للسؤال عن شرح اسم للسؤال عن شرح اسم نحن ما العسجد ما العسجد للسؤال عن شرح اسم اقول مثلا الجواب العسجد هو الذهب مثلا اجيب بهذا شرح اسم أول السؤال عن الحقيقة أول السؤال عن الحقيقة مثل قول ذاك العربي. وما نبي وما نبي قال أرسلني الله أدعو إليه أدعو إلى عبادة الله وحده وترك ما يعبد من بن سواه وما نبي وأيضا قولك ما الإنسان ما الإنسان القواب هو ماذا على القواب هو ماذا من يجيب ما الإنسان نريد القواب الصحيح هذا قواب الفلاسية نريد القواب على السنة الانسان هو الواحد من البشر الواحد من البشر او الواحد من اولاد ادم للسؤال عن الحقيقه نحو ما الانسان للسؤال عن الحقيقه ما الانسان اذا انسان هو الواحد من البشر هو الواحد من من ادم إني خالق بشرا بشرا نطي أيه الإنسان هو البشر إني خالق بشرا نطي طيب الثاء هذا هذه ما وأين للسؤال عن المكان أين تذهب ما مثل أين تذهب الثالث الثالث الثالث أن الثالث أيانة عفوا الثالث أيانة الثالث أيانة للسؤال عن الزمن المستقبل يساله أيانة يوم القيامة سؤال عن الزمن المستقبل هذه ثلاثة طيب الرابعة العلماء الثانية أين طيب والثالث متى ثالث الرابع متى الرابع متى للسؤال عن الزمان مطلقا للسؤال عن أي زمن متى حضرته؟ مثاله متى حضرته؟ طيب الخامس ان ان لها ثلاث معاني بمعنى كيف نحن ان يحيي هذه الله بعد موتها بمعنى كيف ان يحيي هذه الله بعد موتها طيب بمعنى كيفية أيضا فاتوا حرثكم أننا شئتم على أي كيفية في الصمام الحرث مكان خروج الولد على أي كيفية في صمام واحد مكان الحرث مكان خروج الولد طيب الثاني بمعنى عينا إنه قول الله قال على يا مريم أنا لك هذا ان لك هذا هذه أن هنا بمعنى إيش بمعنى أين لماذا بمعنى أين ما الذي دلنا على أن بمعنى أين؟ ان مريم اجابت بذكر المكان. قال بذكر العندية. مريم اجابت بذكر العندية. اجابت يعني اجابت بذكر العندية والعندية من الأمكنة. قالت هو هو من عند الله هو من عند الله طيب الثالث بمعنى متى فاتوا بيوتكم أن شئتم فاتوا بيوتكم أن شئتم أي متى ما شئتم وهذه أنى ليست استثامية وإنما تكملت معنى يعني فهنا ان شئتم اي متى ما شئتم بمعنى وقت وقت ما شئتم هذه وقتيه وليست للسؤال يعني تجردت للدلاله على الوقتيه وليست للدلاله على سؤال فاتوا بيوتكم ان شئتم يعني ادخل بيتك متى ما شئت ادخل بيتك وقت ما شئت هل في هذا استفهام جواب لا انما في هذا السؤال ذكر الوقتيه فما تاتي بمعنى ذكر الوقتيه أن السادس كيف للسؤال عن الحال كيف زيد او كيف جاء زيد نقول جاء زيد ماذا راكبا سؤال عن الحال كيف كيف زيد كيف جاء زيد طيب السابع السابع كم للسؤال عن العدد إنه قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين طيب والثامن أي ثامن أي أي ومعناها بحسب ما تضاف إليه أي ماذا بقي معنا بقي معنا من التاسع من التاسع من وهي للسؤال عن العاقل للسؤال عن العاقل غالبا التاسع من وهي للسؤال عن العاقل غالبا نسأل بها غير العقل غالبا نحو من جاءك ان يتقيم بالعاقل يعني زيد يعني زيد <تصفيق> نسال بها عن العاقل طيب هذا بالنسبه للاستفهام قالوا وتساوي هل في طلب التصديق الموجب ما معنى التصديق الموجب الجمله المثبته ما معنى الموجب المثبت ادراك النسبه المثبته يعني الجمله المثبته في طلب التصديق الموجب لا غير فالهمزه اعم وهي اصل ادوات الاستفهام أنها تستخدم للت... للتصور وتستخدم لمن للتصديق اذن الهمزه وهل فصلنا في معانيهما تفصيلا تاما وبقيه معاني اداه الاستفهام ذكرناها اجمالا وهذا وهي اصل أدوات الاستفهام ولاصالتها استاثرت بامور هذا الذي درسناه الآن هو الاستفهام الحقيقي بقي معنا أمور انفردت بها الهمزة فإن ذكرنا أحكام هل وأن ال وأن الهمزة بعكسها تماما وذكرنا معاني بقية أدوة الاستفهام وبقي بارك الله فيكم الأمور الخاصة بماذا؟ بهمزة الاستفهام هذا نتساءل غدا بإذن الله سبحانه وتعالى ثم ندرس الاغراض هذا الذي أيضا هذا الذي تقدم معنا هو الاستفهام الحقيقي المعنى الحقيقي لعدوات الاستفهام المعنى المستعمل الموضوع لها عند العرب المعنى الوضعي الذي درسناه بقي أيضا للاستفهام سواء بالهمزة وبغير الهمزة معان بلاغية هذه سندرسها غدا إن بقي وقت طيب إن شاء الله إلى هنا رزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين